على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقدم لنا شيء من منسك الشيخ العلامة الالباني رحمه الله وكان الحديث بالدرس السابق في الدرس السابق عن من عن يوم النحر وتكلم الشيخ رحمه الله عن رمي جمرة العقبة وذكرنا شروط الرمي ووقت الرمي وكذلك أيضا ما يتعلق بالنحر ثم بعد ذلك تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن طواف الافاضه أو سيتكلم عن طواف الافاضه يوم النحر السنة للحاج كما سلف أن يبدأ برمي جمرة العقبة لأن رمي جمرة العقبة هو تحية منا والنبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ولم ينزل من راحلته ولم يعرج على منزله ورحله حتى رمى الجمرة مما يدل على أن رمي جمرة العقبة هو تحية منى ثم بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمي جمرة العقبة ونحر بدنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اهدى مئة من الإبل وأشرك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيها فنحر بيده الكريمة ثلاثا وستين بدنه وأمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن ينحر ما بقي. وأمر عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل بدنة ببضعة لحم قطعة لحم فجعلت في قدر فأنكل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من اللحم ثم بعد ذلك شرب من المرق بعد النحر نحر عليه الصلاة والسلام حلق رأسه والحلق نسك لأن الله عز وجل أمر به أو اثنى على الصحابة وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به مما يدل على أنه نسك وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني رأي الحنفية فهم يرون أن الحلق إطلاق من محظور لأن الحلق كان ممنوعا منه المحرم فلما أبيح له دل ذلك على أنه ليس نسكا وإنما هو إطلاق من محظور كالحدث في الصلاة المصلي ممنوع من ذلك فإذا أذن له في الحدث كان ذلك إذناً في محظور والصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور أهل العلم وأن الحلقة نسك من مناسك الحج وأنه واجب من من واجبات الحج لأنه النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولأن الله عز وجل اثنى على الصحابه وقال الشيخ رحمه الله ثم يحلق راسه كله او يقصره فافاد الشيخ انه لا يكفي ان يحلق بعض الراس او بعض الشعرات لا بد ان يحلق كل راسه أو أن يقصر من جميع رأسه وهذا مذهب مالك والإمام أحمد خلافا لابي حنيفة والشافعي أبو حنيفة رحمه الله يقول يكفي أن تأخذ أو أن تقصر أو تحلق بعض الرأس الشافعي قال يكفي ثلاث شعرات والصواب في هذه المسألة ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو مذهب مالك وأحمد أنه لا بد أن تحلق كل الرأس أو أن تقصر من جميع الرأس ولا يكفي أن تقصر من الناصية أو من الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر لا لا بد أن تعمم كل الرأس بالتقصير وإن كان لا يشترط أن تقصر كل شعره بعينها وكلا الحلق والتقصير جائز والافضل الحلق الافضل للحاج ان يحلق وكذلك ايضا المتمتع غير المعتمر الافضل له ان يحلق ولهذا قال الشيخ والاول افضل يعني الحلق افضل لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله فلما كانت الرابعة قال والمقصرين خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والحلق أيها الأحبة يكون بالموسى بالموسى هذا هو الحلق التقصير يكون بالمقص أو يكون بالمكينة أما الحلق فإنه يكون بالموسى قال والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق كما في حديث أنس رضي الله عنه السنة إذا أردت أن تحلق إن شاء الله يوم الثلث القادم يوم النحر السنة أن تبدأ بالجانب الأيمن النبي صلى الله عليه وسلم حلقه معمر بن عبد الله فلما أراد أن يحلقه أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانبه الأيمن فبدأ به فنقول السنة أن تبدأ بجانبك الأيمن. قال الشيخ كما في حديث مسلم الذي خرجه مسلم حديث أنس الذي خرجه مسلم في صحيحه قال رحمه الله والحلق خاص بالرجال دون النساء وإنما عليهن التقصير لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير الحلق خاص بالرجال أما المرأة فباتفاق الأئمة باتفاق العلماء أن المرأة لا تحلق وإنما تقصر وعلى هذا تجمع المرأة شعرها تجمع ضفائرها تجمع أطراف الشعر وتأخذ شيئا منه أي شيء أخذته المرأة من شعرها كفى ذلك السنة أو الأفضل أن يكون قدر الأنملة يعني طول الأنملة فإذا قلنا بأن طول هذه الأنملة طولها يساوي واحد سنتيمتر فإنها تأخذ هذا الجزء لو قصرت أقل من ذلك قصرت شيئا يسيرا أجزأ ذلك كيفما أخذت أجزئت لكن إن أخذت طول الأنملة فهذا أفضل قال رحمه الله فتجمع شعرها فتقص منه قدر الأنملة قال ويسن للإمام أن يخطب يوم النحر بميناء الخطب في الحج ثلاث خطب الخطبة الأولى يوم عرفة والخطبة الثانية يوم النحر بميناء ميناء في يوم النحر في يوم الثلث القادم ليس فيها صلاة عيد لا يصل فيها صلاة عيد وانما صلاه العيد في مكه اما منى ومزدلفه وعرفات فليس فيها صلاه عيد وعلى هذا يستحب للامام في يوم النحر ان يخطب الناس بمنى لكي يعلمهم نسكهم لان يوم النحر هو يوم الحج الاكبر وفيه كثير من مناسك الحج التي تشرع في ذلك اليوم قال الشيخ ويسن للإمام أن يخطب يوم النحر بمنى كما جاء ذلك من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح البخاري بين الجمرات حين ارتفاع الضحى يعلم الناس مناسكهم فالخطبة الأولى يوم عرفة خطبة الثانية يوم النحر اليوم العاشر الخطبة الثالثة في يوم النفر في يوم النفر الأول في يوم النفر الأول يعني في اليوم الحادي عشر يخطب الناس كما جاءت السنة بذلك لكي يعلمهم في يوم اليوم الثاني عشر في اليوم الثاني عشر لكي يعلمهم أحكام التعجل والنفر وما يتعلق بطواف الوداع إلى قلة قال رحمه الله ثم يفيض من يومه إلى البيت فيطوف به سبعا كما تقدم في طواف القدوم إلا أنه لا يطبع ولا يرمل إذا تيسر للمسلم أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر. فإن تيسر لك أن تذهب إلى البيت وأن تطوف طواف الإفاضة. فهذا حسن وطواف الافاضه ركن من أركان الحج باتفاق الأئمة الأئمة يتفقون على ذلك ويدل لذلك قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق ووقته يبدأ من بعد منتصف الليل ليلة العاشر ليلة النحر كما يقول كما هو مذهب الشافعي واحمد انه من بعد منتصف الليل وعند ابي حنيفه ومالك من بعد طلوع الفجر من بعد طلوع الفجر يوم النحر وطواف الافاضه ليس لوقته حد العلماء رحمهم الله يقولون بان وقته العمر يقولون بان وقته العمر فمتى طاف اجزاه ذلك الا انه الا انه اذا لم يطف طواف الافاضه فانه لا يزال محرما يعني انه لم يتحلل التحل الثاني تحل اكبر فتحرم عليه النساء جماعا ومباشره وعقدا حتى يتحلل التحلل الثاني والتحلل الثاني انما يكون بطواف الافاضه مع السعي إذا, اذا اخر طواف الافاضه عن ايام التشريق الحنفيه رحمهم الله يقولون يجب أن يكون طواف الافاضه في أيام التشريق إذا لم يطوف يوم النحر يطوف في أيام التشريق كما يذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى يوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر إذا أخره عن أيام التشريق عليه دم كما يقول حنفية لمن مالك يقولون إذا أخره عن شهر ذي الحجة عليه دم لأن المالكية يرون أن أشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة فإذا أخره عن شهر ذي الحجة يقولون يلزمه دم كذلك أيضا الحلقة والتقصير يبدا وقته كوقت طواف الافاضه كما تقدم وقته كوقت طواف الافاضه كما سلف قال رحمه الله الا انه لا يضطبع ولا يرمل طواف الافاضه ليس فيه الطباع لانه يكون قد لبس ثيابه تحل التحل الاول وليس فيه رمل الرمل والاضطباع سنتان خاصتان بطواف القدوم قال ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام كما قال الزهري وفعله ابن عمر وقال على كل سبع ركعتان اذا انتهيت من طواف الافاضه فالسنة أن تصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم وتقدم الكلام على هاتين الركعتين وما يشرع فيهما من السنن سنة أن يخففهما وان يقرا فيهما بسورتي الاخلاص وان يجعل مقام اذا تيسر بينه وبين البيت وان لا يطيل المقام بعدهما قال رحمه الله ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروه كما تقدم خلافا للقارن والمفرد فيكفيهم الس... فيك السعي الأول الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن المتمت عليه سعيان المفرد عليه سعي واحد باتفاق الأئمة القارن جمهور العلماء يلزمه سعي واحد فقط خلافا للحنفيه الحنفيه يقولون بان القارن يلزمه سعيان والصواب في هذه المساله ان القارن يلزمه سعي واحد كما هو قول جمهور العلماء ويدل لذلك حديث عائشة وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا لم يطوفوا بين الصفا والمروه إلا طوافهم الأول فأعمال العمر بالنسبة للقارن دخلت في أعمال الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ثم شبك بين أصابعه فأعمال القارن كاعمال المفرد تماما إلا أن القارن يأتي بنسكين يحسب له نسكان الحج والعمرة وعليه دم والمفرد نسك واحد وهو نسك الحج ولا دم عليه المفرد بالاتفاق لا يلزمه إلا سعي واحد وعلى هذا إذا سعى بعد طواف القدوم لا يلزمه أن يسعى يوم النحر القارن أيضا على الصحيح خلافا لأبي حنيفة يلزمه سعي واحد والحنيفة الحنفية رحمه الله استدل على أن القارن يجب عليه سعيان بما جاء في السنن لكنه ضعيف لا يثبت بقيل في المتمتع المتمتع هل عليه سعي واحد أو يلزمه سعيان للعلماء رأيان الرأي الأول رأي جمهور العلماء وأن المتمتع يجب عليه سعيان فيسعى لعمرته بين الصفا والمروه وكذلك ايضا يسعى لحجه بين الصفا والمروه وهذا هو الذي ذهب اليه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى كما في منسكه واستدلوا على ذلك بحيث ابن عباس في البخاري معلقا بصيغه الجزم انه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي أن يحل بعمره وأن يطوف بالبيت وبالصفى والمروى ثم قال ابن عباس ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهل بالحج يعني بعد أن أتوا بالعمره فاذا جئنا يعني جئنا من عرفات طفنا بالبيت وبين الصفا والمروه فقالوا قوله طفنا بالبيت وبين الصفا والمروه هذا دليل على ان المتمتع يلزمه سعي اخر لحجه وهذا الحديث اخرجه البخاري معلقاً بصيغه الجزم وجاء أيضاً نحوه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الرأي الثاني رأي شيخ الإسلام التمية رحمه الله وأن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد فإذا سعى مع عمرته فإنه لا يلزمه أن يسعى مرة أخرى وإسنل على ذلك مما تقدم الحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفة والمروة إلا طوافهم الأول وحمل الجمهور حديث جابر حملوه على القارن دون المتمتعين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا شيخ الاسلام تميه رحمه الله كما سلف يرى ان المتمتع لا يلزمه الا سعي واحد ويضعف حديث ابن عباس كذلك ايضا حديث عائشه هذان الحديثان اللذان دل على وجوب سعي اخر على المتمتع يضعف ذلك شيخ الاسلام تميه رحمه الله والاحوط للمسلم الاحوط للمسلم أن يسعى سعيين كما هو راي جمهور العلماء رحمه الله يسعى سعيا لعمرته وسعيا لحجه قال رحمه الله تعالى وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى نساؤه اذا طاف طواف الافاضه وسعى بين الصفة والمروه إذا كان متمتعا أو كان مفردا وقارنا ولم يسعى بعد طواف القدوم حل له كل شيء حل التحال الثاني حتى النساء فيجوز له المباشرة والجماع والعقد قال الشيخ ويصلي الظهر بمكة وقال ابن عمر بمينة أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يوم النحر هل صلى بمكة أو صلى بمينة جابر رضي الله تعالى عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر يوم النحر بمكة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر يوم النحر بمنا الشيخ الشنقيطي الشنقيطي رحمه الله وكذلك أيضا قبله طائفة من العلماء جمعوا بين الحديثين فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة كما روى جابر ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فوجد الصحابة لم يصلوا فصلى بهم عليه الصلاة والسلام فيكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر يوم النحر مرتين مرة مرتين مرة بمكة ومرة بميناء قال الشيخ ويأتي زمزم فيشرب منها إذا طفت للإفاظة وسعيت تأتي إلى زمزم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زمزم أتى بني عبد المطلب وقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن ينزع من البئر وأن يسقي الناس خشيه أن تكون سنة فيغلبون بني عبد المطلب على هذه السنة فناولوه دلوا فشرب النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ثم يرجع إلى منى فيمكث بها أيام التشريق بلياليها ويرمي فيها الجمرات الثلاث يرجع إلى منى ويبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثانية عشر إن تعجل إذا لم يتعجل يبيت ليلة الثالثة عشر والبيتوتة بميناء جمهور العلماء على أنها واجبة تجب البيتوتة بميناء ليالي أيام التشريق خلافا للحنفية أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول بأن البيتوتة بميناء ليالي أيام التشريق ليست واجبة ويرى أنها سنة والصواب في ذلك أن البيتوتة بمنا ليالي أيام التشريق أنها واجبة ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين رخص للعباس في ترك البيتوت بمنا من أجل سقايته والرخص يقابلها عزيمه فكونه رخص له يدل على أن غيره لا يرخص له وانه يجب عليه أن يبيت وايضا يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاه في ترك البيتوته وكان عمر مما يدل لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يبعث رجالا يبعث رجالا إلى كل من وراء العقبة لأن حد ميناء جمرة العقبة ميناء تقع بين وادي محسر وجمرة العقبة فعمر رضي الله تعالى عنه كان يبعث رجالا فيدخل كل من وراء العقبة إلى داخل ميناء ليالي أيام التشريق مما يدل على أن بمنا ليالي أيام التشريق أنها واجبة ويجب أن يبيت معظم الليل تقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر إلى نصفين غروب الشمس الآن تقريبا الساعة السادسة طلوع الفجر الخامسة بين السادسة والخامسة إحدى عشرة ساعة معظم الليل خمس ساعات ونصف اجلس بميناء خمس ساعات ونصف وأخرج إن أردت أن تخرج أخرج فإذا جلست خمس ساعات ونصف إن أردت أن تخرج أخرج فمدة البيتوتة بميناء نصف الليل أو كما يقول العلماء معظم الليل مزدلفة مدة البيتوتة لحظة واحدة إذا جئت في الوقت كما تقدم بعد نصف الليل كما تقدم الكلام على ذلك لحظة واحدة مدة البقاء في عرفات لحظة واحدة إذا جئت بعد الزوال لحظة واحدة أدركت الحج لكن يجب عليك أن تمكث إلى غروب الشمس لكن لو نفرته قبل غروب الشمس تكون ادركت الحج والبيتوتة بملا يرخص فيها في تركها لأهل الأعذار كما رخص رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة فالذين يعملون بمصالح الحجاج ويقومون بخدمتهم من رجال الأمن والأطبة ونحو ذلك ممن يقوم بخدمة الحجاج وعمل مصالحهم يرخص له في ترك البيتوتة خذلك أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله أيضا أن أصحاب الأعذار الخاصة كالمريض ونحو ذلك يرخص له في ترك البيتوتة بمينة كما ذكرنا أن ابا حنيفة رحمه الله يرى أن البيتوتة بمينة ليست واجبة وإنما هي سنة ويقول بأن البيتوتة ليست مقصودة لذاتها مقصودة لأجل ماذا الرمي تسهيلا للرمي وهذا ليس صواما والصوام ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله وأن البيتوت بميناء واجب من واجبات الحج قال رحمه الله ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال بسبع حصيات لكل جمرة كما تقدم في الرمي ويبدأ بالجمرة الأولى وهي الأقرب إلى مسجد الخيف فإذا فرغ من, من رميها تقدم قليلاً عن يمينه فيقوم مستقبل قبل قياماً طويلاً ويدعو ويرفع يديه الرمي الرمي أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث والرمي أيام التشريق واجب باتفاق الأئمة الائمه يتفقون على انه واجب من واجبات الحج فيرمي الجمره الصغرى بسبع حصيات ثم الوسطى ثم العقبه و الرمي كما ذكر الشيخ يجب الترتيب يجب ان يرتب فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب وقال خذوا عني مناسككم وعند الحنفية أن الترتيب سنة لو بدأ بالوسطى قبل الصغرى أو بدأ بالعقبة قبل الوسطى والعقبة والصغرى أجزة لكن الأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله وأن الترتيب شرط لا بد منه إذا رمى الجمرة الصغرى يتقدم ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا قال العلماء يدعو بقدر سورة البقرة يطيل الدعاء يطيل الدعاء ويدل لهذا حديث بالعمر رضي الله تعالى عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة الصغرى ثم تقدم فرفع يديه يدعو طويلا وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله ويكبر مع كل حصاه تقدم لنا بيان شروط صحه الرمي ثم بعد ذلك يتقدم الى الجمره الوسطى فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات ثم يستقبل قبلة ويرفع يديه يستقبل قبلة ويرفع يديه للدعاء يدعو طويلا ثم بعد ذلك يتقدم الى جمرة العقبه جمرة العقبه هي الجمرة الوحيده التي وردت السنه ببيان مكان الرمي تجعل مكة عن يسارك ومينى عن يمينك وترميها بسبع حصيات أما الجمرة الصغرى والوسطى ارمها من أي مكان لكن الجمرة العقبة تجعل مكة عن يسارك ومينى عن يمينك وترميها بسبع حصيات متعاقبات وإذا أنهيت رمي جمرة العقبة، فإنك لا تقف للدعاء لأن العبادة انتهت. عند الجمرة الصغرى تقف للدعاء، عند الجمرة الوسطى تقف للدعاء، عند الجمرة العقبة لا تقف للدعاء لأن العبادة قد انتهت. وقال بعض العلماء لا يقف للدعاء لضيق المكان. ولكن الصواب هو القول الأول أن العبادة انتهت الرمي أيام التشريق متى يبدأ؟ يبدأ من بعد الزوال في حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا حيث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس وعند الإمام بحنيفة رحمه الله يقول اليوم الأول ترمي بعد الزواج اليوم الثاني من أيام التشريق يوم النفر الأول إن أردت أن تتعجل فلك أن ترمي قبل الزواج إن أردت الا تتعجل ترمي بعد الزواج وأما اليوم الثالث فيقول لك أن ترمي قبل الزوال مطلقا فالإمام أبو حنيفة اليوم الأول اليوم الحادي عشر بعد الزوال اليوم الثاني عشر بعد الزوال إلا إذا أردت لا تتعجل إذا أردت أن تعجل فارمي قبل الزوال اليوم الثالث عشر إذا ما تعجلت لك أن ترمي قبل الزوال والرأي الثالث رأي عطاء رحمه الله أنه يجوز لك أن ترمي قبل الزوال في كل الأيام لوروده عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله وأن الرمي إنما يكون بعد الزوال لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حيث جابر حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والرمي كما تقدم لنا يستمر إلى الليل في اليوم الحادي عشر إذا ما رميت نهارا ارمي بعد الليل فيمتد الرمي رمي اليوم الحادي عشر إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني عشر ويمتد الرمي في اليوم الثاني عشر إلى طلوع الفجر من اليوم الثالث عشر أما اليوم الثالث عشر فيمتد لغروب الشمس لأنه إذا غربت الشمس انتهت أيام الحج وانتهت انتهت أيام التشريق إذا غربت شمس اليوم الثالث عشر انتهت أيام الحج وانتهت أيام التشريق قال الشيخ رحمه الله ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها كذلك ثم ياخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل قبلة قياما طويلة ويدعو ويرفع يديه ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها كذلك ويجعل البيت عن يساره يعني مكة عن يساره ومنا عن يمينه ولا يقف عندها ثم يرمي اليوم الثاني واليوم الثالث كذلك وإن انصرف بعد رميه في اليوم الثاني ولم يبت للرمي في اليوم الثالث جاز لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى لكن التأخر للرمي أفضل لأنه هو السنة يعني في اليوم الثاني عشر وهو ما يوافق اليوم الثلاثاء، إن شاء الله هو اليوم العاشر والأربعة الحادي عشر والخميس في الأسبوع القادم إن شاء الله هو اليوم الثاني عشر يوم النفر الاول فاذا اردت ان تتعجل فرمي بعد الزوال واخرج قبل قبل غروب الشمس التعجل يكون قبل غروب الشمس لقول النبي لقول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه واليوم الى غروب الشمس لكن لو ادركه غروب الشمس وهو في طريقه في طريق الخروج او يشد رحله كما يصح كما يحصل لاصحاب الحملات ونحو ذلك او حبسه الزحام وسير السيارات فهذا له نتعجل بل قال بعض العلماء لو ادركه غروب الشمس وهو يرمي له أن يتعجل لكن لو أدركه غروب الشمس ولم يشرع في الرمي فهذا ليس له أن يتعجل فالتعجل يكون قبل غروب الشمس وعند الإمام أبي حنيفة رحمه هذا ما عليه الجمهور وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن له أن يتعجل حتى بعد غروب الشمس يعني يرى ان التعجل يمتد الى طلوع الفجر الثاني لانه يرى ان الليل تابع للنهار والصواب في هذه المساله ما ذهب اليه الجمهور لان اليوم الشرعي يمتد الى غروب الشمس فالصواب في هذه المساله ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله؟ قال الشيخ لكن التأخر للرمي أفضل، لكن التأخر للرمي أفضل. يعني كون الإنسان لا يتعجل ويتأخر وينام. ليلة الثالث عشر بمينا ويرمي اليوم الثالث عشر هذا هو أفضل لأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل وإنما تأخر قال رحمه الله والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة الرمي فالذبح أو النحر فالحلم فطواف الافاضه فالسعي للمتمتع لكن إن قدم شيئا منها أو أخر شيئا جاز لقوله صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج هذه الأنساك الخمسة سنة ترتبها هكذا تبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الافاضه ثم السعي هكذا السنه هذه الامساك الخمسه ترتبها هكذا لكن لو قدمت شيئا على شيء لا باس لو حلقت قبل الرمي او حلقت قبل الذبح فهذا كله جائز ولا باس به لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عندهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج خلافا للحنفية الحنفية رحمه الله يرون وجوب الترتيب وأنه يجب أن يرتب الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي والصواب ما عليه الجمهور وأنه لو قدم شيئا على شيء لو سعى قبل أن يطوف أو طاف قبل أن يحلق أو قبل أن يرمي هذا كله جائز ويدل لذلك ما سلف من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر إلا قال افعل ولا حرج قال رحمه الله ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي الا يبيت في منى لحديث ابن عمر استاذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه ليالي منى من اجل سقايته فاذن له وهذه المساله تقدمت الاشاره اليها وقلنا بان البيتوت بمنا واجب لكن اذا كان صاحب عذر كمريض أو يشتغل بمصالح الحجاج فله أن يترك البيتوتة كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة في ترك البيتوتة بميناء